سيجعل الله بعد عسر يusra وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذبا نكرا فدانقت وبل أمرها وكان عاقبة أمرها قسرة